اقبلت يا رمضان الخير مستبطاً والقلب يشتق دوما أن تروينا يا درة الكون طاهر نبغ خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يباغي الخير هذا شهر مكرمة فاستح به خيرا يمحو الشياطين طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا أقبلت يا رمضان الخير مستبقاً والقلب يشتق دوما أن تتروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فجر حك بلا لا غسل معاصينا ربه بلى قلوب ان ترتجي نزلم حتى تفوز بفضل منك يا تكسب البر في استقبال مرحومة أم صوت سوف يفنينا أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتق دوما أنت تتغينا